سبح اسم ربك الأعلى الذي خَلَقَ فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَمَن يُسْرِكْكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ نَفْعَةَ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى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 لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية